كالغني ذو ا ل ر ح م ة إ ن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أ ن ش أ ك م من ذ ر ي ة قوم آ خ ر ي ن إ ن م ا توعدون لات وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل فسوف تعلمون من لا تكون له ع ا ق ب ة الدار إ ن ه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذ ر أ من الحرث و ا ل أ ن ع ا م ل ص ي ب ا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل إ ل ى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أ و ل ا د ه م شركائهم ليردوهم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 وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أ ن ش أ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أ ك ل ه والزيتون و موسوعه ا متشابها ن غ ي ر متشابه ك ا النابلسي وآتوا حقه يوم حصاده ا تسرفوا إ ه ل ي ح ا م ر ف ن ومن ا ل أ ن ع ا م م ح و ل ة و ف ر م الاسلاميه ك ه و ل تتبعوا خطوات الشيء شركه ا ل ه ن ى شركه دعويه ن ي ن ر ربحيه ذات مضمون ا ل أ م ا ج ت م ل ت ع ل ي ه أرحام الأنثين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابن اثنين ومن البقر اثنين قل اما الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء فاذ وصاكم الله بهذا فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما أ و ح ي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه إ ل ا أ ن يكون ميته إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و دما مسموحا أ و لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و ف س ط ا أ ه ل لغير الله به فمن اضطر غير باق ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إ ل ا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم و إ ن ا لصادقون فان كذبوك فقل ربكم د و ر ح م ة و ا س ع ة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما أ ش ر ك ن ا ولا ا ب ا ولا ح ر موسوعه ن ا ل ذ ي ن من ا ب ل س ن ا ق ل ه ل ع ل م ف ت خ ر ج و ه ل ن ا إن إ تتبعون ل ا ا ل ن وإن ن أ ت م إ ل ا تخرصون ق ل ف ل ل ه ا ل ح ج ة البالغة فلو شاء لهداكم شاء أجمعين قل هلوم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه والذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه وهم ُ بربهم يعدلون